رغم فقدان الأحبة والرفاق الصادقين أبسروا بالله خيرا رغم كيد الكائدين لا نبال بالأعاد لا بركب القاعدين ربنا البري وعدنا وعده النصر المبين لا إله إلا أنت ناصر المستضعف غورة لتمتعين الفجاء. كم من شيخ قد فقدنا كم من عالم جليل كم من ثائر وجدنا في القمامة قتيل كم أسير قد رأينا تحت التعذيب ذليل قد روينها دماء ثورة ولا بدل ثورة